بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مالك يوم الدِّينِ İyyake na'budu ve iyyake nasta'in İhdina الصırاطı müstakîm. mustakim صırاطı al-lazine an'amta alayhim غير المغضوب